بسم الله الرحمن الرحيم ان النذير برسول مؤمن صادق نشره والسابح في سبحانه الذالطا يا نادى هوذو النبي في الحاضره اين قلنا عذرا النخره قالوا تلك من ثروه خاصه فاين ما هي ذغره واخلته فيدوا من السماء الا ذاك حبيب موسى اذ لا جاءه الرب لوادي المقدس طوى ادع الى اذن, إذن انه ظه دخل هل لك اين ذاك يا واهب اكلنا رمك سأراه الايذ القدر سكن سبع حصات من ادرى اشعاب حشر بلادا فحجرنا فقال انا ربكم الاعلا فأخذه الله نجحة للأسرة والمونا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أعنتم أشد خلقاً على السماء بناها ربعتاً كهذا ثوباها وأرضش ليلها وأخرج محاها والقرب بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومراءها والجدان أرساها مساعاً لكم ولأنعامكم Sayyidash ad-dammatu sabra yawma yajza al-insanu ma fa'a wa furidat al-jahim من yara fa'amna man saha wa a'dama hayat ad وَأَمَّا مَنْ خَادَعَ قَامَرُ بِهِ وَلَمْ يَسْتَعِنْ إِلَّا بِالنَّفْسِ الْمُهِينِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ تُوعَدُونَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حِينَئِذٍ